بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ن ۚ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِن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 وَالدُّؤُ لَوْ تَدْهَنُ فَيَدْهَنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ أَمَّا مَازِنٌ مَّشَاءٌ بِلَمِيمٍ مَن نَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتِلٌ بَعْدَ ذلك زنيم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 ولا يصرمنها مصبحين ولا يستسنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين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 فَكُمْ لَلُ سَِّحُ قَاوا سُبَبحََ رَبِّنَ إَِّكُنَّ ظَالِمِين فَقُبَ لَ بَعَضُهُمْ عَ بَعَضةَ ل وَمُون قَاوا ي وَلَ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 وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستجرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين ام تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِمَّا وَرِمَ مُسْقَلُونَ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وان يكاد الذين كفروا لا يزلقون كبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون وما هو الا يذكر للعالين